بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقه وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذه الأخذة الرابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية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 في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية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 فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يا, يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ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 فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول الكريم وما هو بقول شاعر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 فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين